خمسة. استمع إلى الجمل وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصورتين ولون الجيم هو صديقي جمال هي صديقتي مجلة هو معلمي رجب هي معلمة خديجة